لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا أَدَمُّ سَكُنْ أَلَّتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيَطُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 يا بني آدَمَ قد أَنزَلْنَا عليكم لباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون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 وإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها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 كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى مَا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 اَ هَؤُلاَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَمَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَيُدْخِلُونُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا, من شفعاء لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 إذا أقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او اعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 فَٱقْرَؤُوا۟ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا۟ وَأَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تُوعَدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ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 فَإِيَّاكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاكُرُوا إِذْ جَعَلَنكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَكُرُوا أَلَّا أَلَّهِ وَلَا تَعْثَمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ أَسْتُضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنٌ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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم عجل في فرج مولانا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا بالقرآن آمين اللهم احفظ وأيد وانصر قائدنا الخامنئي بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم سلم مسافرين بالقرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم تقبل صيامنا وصلواتنا بالقرآن اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا بالقرآن اللهم ارحم شهداءنا وإمام شهدائنا بالقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى أرواح الشهداء والأموات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات